افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا افلا يرون ان يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا